بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم قير أباذيل وَأُسْرَعَ عَلَيْهِمْ قَيْرَ أَبَاذِيلَ تُرْمِيهِ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِيلٍ تجعلهم كعصف مأخول